وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلاَ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ يَأْتِيَنَّهُمْ بَل رَّتْبٌ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ رِضَا بِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وكَأَنَّهُمْ بَثَّةٌ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 لَمْ يوَو أن الن جَعَنَا حَرَمَن آمَِ وَيُتَخََّّفٌ النَّاسُ مِن حَلِهِمْ أَفَ بِالبَطِل يُؤمنِنونَ وَبِِعََّةِ الله يَكفُرُون